اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وبالرسول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 وأن الله شديد العطاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون, تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم, فآواكم وأيدكم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأنتم تعلمون يكفر عنكم سيئاتكم ويُكفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبطوك أو يقتلونك أو يخرجوك ويمكرون وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْوُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَلِكَ لَوْ نَشَأْوُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنَّهَا ذَلِكَ إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة حجارة من السماء وابتلاع عذاب الالمين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت في وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم. المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا إن الذين كفروا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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون